اسمع كلامي وسدقه انت اللي روحي بتعشقه كان حلم نفسي يحققه ان ابقى ليك قربني منك ضمني قدم حبك حبني من غير وكاني لسه صغيره لو بحلم ملام الحلم ده مش عايز اكون لحظه حنانا عشتها ما شفتك وقتها وبقى على صوت انا قلتها هفضل معاك كم بك طريقي هكمله لو لسه عمري فأوله المستحيل انا هعمله علشان you mm -hmm.